اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتى على الإنسان هين منه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 كأس كان بزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما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 بنا يوما عبوسا قنطرة فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاءه بما صبروا جنته وحريرة متكين فيها على الأرض لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويقاف عليهم بآلية من فضة وأكوابها وأكواب كانت قواريرا قوارير ما في الضياء قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا تسمى سلسلة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيم وملكة كبيرة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور منها فيضته وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء كن مشكورا إنا نحن نزلنا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 نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكير فما شئت. اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخن من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعددنا لهم عذابا لديه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تصلى نارا هامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية في لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جايا فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمايق مصفوفة يوم مبصر وث فلا ينظرون الى الابر كيف خلقت واذا السماء كيف رفعت وان الجبال كيف نصبت وان الارض كيف سطحت فذكر انما لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا Ja.